قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسب بن محمد أنه سمعه يقول اتت امراه إلى عبد الله بن عباس فقالت فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفره عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفاره فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم فيه من الكفارة ما قد رايت هنا لو نذر شيئا شبه مستحيل أو أنه يتعاظم أمره أو يحرم أتت امرأة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالت إني نذرت أن أنحر ابني شوف يا اخوان نذرته ايش؟ طب وجا ابن عباس ليش؟ ليش ما تروح تنحر وتسكت؟ قبل ما تاه شوف بس الصوره شوف الواقع نذرت ان تنحربناها طب ابن عباس شو شغله؟ ليش جياله؟ له؟ ها؟ تراجعت حنت ها؟ اذا حينما نذرت نحربناها كانت في حاله ايش؟ هل هي حالة عادل حالتها هذه الان اه اذا حينما نذرت ان تنحربنها في حالة انفعال اندفاع ولذا يتعين على المفتي والقاضي حينما يسمع من شخص في حالة انفعال الا ان ياخذه يأخذه بهذا ابدا ولو كان اقرارا واعترافا في قضاء لأنه قد يندفع بعاطفه ثم يرجع ولذا في حديث أم سلم رضي الله تعالى عنها لما قالت جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال او في مواريث بينهما درست معالمها ولا حجه عندهما يشتكيان في ايش في تركه قديمه معالمها راحت هم جيران هم شركاء شركاء في التركه وبوحدد هذا ما عنده بينتك على ايش ما عندي يعني قضيه مهمله او مغلقه فعمد صلى الله عليه وسلم الى ايقاظ الضمير وقال انكم تحتكمون الي وانا بشر في موقف القضاء موقف بشري موقف الوحي والتبليغ رسالة ما لأحد دخل في هذا فوق كل المستويات وما يمتق عن الهواء لكن في القضاء انا بشر لان كل القضاة بشر أقضي لكم على نحو ما ما يوحى الي وإلا على القضاء بما يسمع القاضي لا يحكم بعلمه القاضي وهو بشر إذا كان يعلم حقيقة قضية لا يبني حكمه على علمه وإلا كل قاضي يقول أنا أعلم كذا وحكمت بكذا وضيع حقوق الناس لكن البينة على من ادعى واليمين على من انكر إنما وأنا بشر فأقضي لكم على نحو ما فلا فلعل أحدكم يكون ألحن بحجة يعني أخوى بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع والحقيقة عند الله فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا أي بغير حق فإنما اقتطع له قطعة من النار يأتي بها أستاما في عنقه يوم القيامة الاصطام الحديد اللي حركبها النار عشان يتتولى عند الحداد فلما سمع كل منهما ذلك تراجع وقال لا, لا حق حقي لصاحبي تنازل كل هم جايين مشتكين ولا جايين متصلحين متخصمين متعادين الان لا لا حقي لصاحبي هل جاءوا هل في هذه الحالة بمثل حالة جاءوا بها هل قالوا ذلك ابتداءا ولا خوفا من أسطى من النار؟ خوفا من أسطى من النار؟ هل قال الحمد لله اللي تنازلت مع السلامة؟ لا لم يعمل هذه الحاله الانفعالية قال أما وقد قلت ما ذلك فارجعا واقتسما واستهما اعملوا القرعة وتحريا اقتسم وتحرا واستهم وليبح كل منكما صاحبه هم في حاله انفاع وكل واحد في هذه اللحظه خلاص يشوف النار قدام عينه فهانت عليه حقوقه وقسمته لكن لما يطلعوا برا وتفوت المده وتهدا الاحساس والشعور والوضع حقي ويرجع ليش للأسف لا ردهم إلى الصواب لا إلى العاطفة اقتسم تحرية في القسمة لا دي لا. عشان متسامحين وبعد ما تتسموا وبالتحرق اعملوا جرعة شوف حصة من اللي تطلع عليها الجرعة بعد هذا هل هناك مجال لصحوة تنقض هذا من القسمة بيجي شيء لا هل استغل العاطفة لا هل الغى الواقع والعقل؟ لا ولهذا المرأة حينما نذرت أن تنحربنها قطعا أنها في حالة فعال سواء غضب شديد أو فرح شديد الرجل بشدة الفرح اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو يعتقد هذه يقولها في الحالة العادية أخطأ من شدة الفرح فحينئذ حالة إيقاع مثل هذا النذر حالة فعالية بدليل أنها هدأت وتراجعت وجاءت تلتمس الطرق عند ابن عباس وعند غير وإلا لو كانت جازمه وعازمه ما جاءت لابن عباس اللي هي ذبحة وسكن في يده إذن هذا هو نذر اللجاج ماذا أفتاها ابن عباس؟ قال لا تنحر ابن هذا باجمع لان تبح تبح النفس ولو كان حتى ما هو ابنها ولو عبدها لو جارها لو عدوها ما لاحق عليه تتبح فهذا مفروغ منه كما جاء في بعض الروايات الرجل الذي جاء لابن عباس بانه ايش ندر ان ينحر نفسه كم يذكوه أشاملكم أي سادخم يذكوه البيهقية حماة الله وكان ابن عباس يتحاك مع رجل يريد الجهاد ومعه أبواه ينعانه فقال لا تذهب حتى يسمح لك أبوك وجاهلت أثناء الكلام قال نحاط ندب نفسك قال نصبر أصبر عليه قال أذهب اذبح نفسك ما وصبر عليه بعد ما خلص من هذا حق الجهاد قال كن رجل راح يجبوه لكم جثى على ركبتيه ويريد أن ينحر نفسه فأخذوهن ابن عباس قال تعالى أعد عليه ما قل قال قلت كذا قال لا لا تفعل وهنا ابن عباس في هذه القضية قال لها إيش لا تذبح ابنتي وإيش وكفر عن يمينك بايش سكت عن الكفار سيأتي بيانها فقال المهم عندنا ابن عباس منعها من إيش من ذلك وهذا بإجماع العقلاء فضل عن العلماء لكن ابن عباس جاءنا بحكم وكثري الكثرة خليها بن نوع الكفارة ايش خليه بعدين يهمنا في ان ابن عباس لما نهاها عن ذبح ابنها وهذا باجماع اوجب عليها كفارة فقال شيخ عند ابن عباس وهو من طالبة العلم وعال كيف تأمرها بكفاره في نده محرم هذا اعتراض وجيه ولا لا اعتراض وجيه ابن عباس نزع الى ايش نظيره قال ألم تر أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وانهم لا ليقولون منكرا من القول وزورا وقد جعل الله في هذا الزور ما علمت من ثم قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه إذا ابن عباس استدل على فتوى بما جاء في نظيرها من نظر منكر وزور المظاهر يتكلم بقول منكر وزور لأن الله قال ما هن أمهاتهم لما قلنا أنت عليك ظهر أمي الله يقول له يا ماذا أمك حتى تتحرمها على نفسك وهذا الكلام قوله منكر وزور طيب رب استغفر الله واتوب لا عليك كفار والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير يعودون لما قالوا بتحريم جديد ولا يعودون لما قالوا إنها كظهر أمي ويعود إلى التي كانت كظاهر أمي يعني يعود إلى تحليلها لا يمسها حتى يظاهر من قبل أي تناس فابن عباس استدل بنظيره لا في أن النذر بنحر الولد شبيه بحقيقته بالمظاهر لا في عموم المنكر والزور لأن ابن البر في التمهيد يذكر بأنه لا يؤخذ بقول ابن عباس في نذر المعصية أن فيه كفارة لأن عند مالك يقول أنه لم يأمر أبا إسرائيل بشيء وأمره أن يفي بما فيه طاعة ولا يفي بما فيه معصية وسمى المباح معصية ولا كفارة فيه عنده فابن وهنا حديث ابن عباس يجعل في نذر المعصية اللي هو ذبح الولد يجعل فيه كفارة فابن عبد البر من المالكية في التمهيد يرد السدلا ابن عباس بالآية ويقول ليس الظهار كنذر ذبح الولد ذبح الولد محرما بالكلية وذاك الظهار إنما جاء فيه النص بالكفارة والمراه هي حلال من الأصل والتحريم طارئ أشياء يريد ابن عبد البر يدلل لمذهب مالك ويدافع عن مذهب مالك في عدم وجوب الكفارة في المعصية ويدفع قول ابن عباس الذي هو عكس مذهب إيش مذهب مالك والتحقيق عندهم بأن هذا نذر المعصيه هو نذر اللجاج ونذر اللجاج والمعصيه عند مالك لا كفاره فيه كما تقدم وعند غيره فيه ايش فيه الكفاره إذا الراجح في نذر اللجاج بانه فيه الكفاره لانعقاد اليمين وهو مذهب أحمد رحمه الله وكان مذهب أبي حنيفة ويقول الاحناف رجع عنه أبو حنيفة قبل وفاته بسبعة أيام إذن هذه القضية موضوع الندر من حيث هو ندر الولد ذبح الولد يمكن أن ياتي قائل ويقول الله سبحانه وتعالى أقر الندر بقوله إن ربي إني نذرت لك إيش؟ ما في بطني محررا فتقبل مني تقبل منها النذر ولا لا نذرت ما في بطنها لله محررا ولكن هل نذرت ذبحه نذرته ان يكون خادما للمعبد وكانت تتعشم أن يكون ولدك بانها عند وضع الولد قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى هنا لفت قرانيه عجيبه رب اني وضعتها انثى كان السياق وليست الانثى كالذكر ولكن وليس الذكر كالانثى هذا رد على زعمها او رغبتها في ان يكون الحمل ولدا يخدم الاش المعبد قالها لا أنت تتمنين أن يكون الحمل ولدا يقتقفينه أو تذرينه لخدمة المعبد وليس الولد الذي ترغبين فيه كالانثى التي جئناك بها لماذا؟ لو كان الحمل جاء ولدا وجاء كالولدان وذهب لخدمة المعبد ماذا كان في العالم؟ خادم من ضمن خدمة المعبد لكن لما جاءت انثى وكانت قصتها كما تعرفون واني سميتها مريم واني أعيدها بك الى اخره وبعد ما مش كان فيها فرسلنا اليها إيش روحنا فتمت كيف ان يكون لي كذلك قال ربك وكان ايه من ايات لا. اذا لو كان جاء ولد كان يجي منه ولد من المراه لا فالله سبحانه قبل النذر منها ولكن جعله انثى ليكون آية هو وأمة لكن هل كانت نذرة أن ما يأتي من الولد تذبح لله؟ لا نذرته حيا لله سبحانه وتعالى اذا لا يقول قائل إن نذر ذبح الولد جائز لا وكلا نذر الولد لله لو نذرت ولدك يكون لطلب العلم لا تشغل في تجارة ولا في زراعة وتصرف عليه إلى أن يكبر ويتعلم وتخلين دراسة العلم علما وتعليما لا مانع في ذلك لكن تدبحه يقول لك لا وعلى هذا نظرت أن تدبح ابنه عبد المطلب لما نظر إن هو رزق عشرة أولاد وقاموا جميعا وحملوا السلاح بجواره ليذبحن وحدهم للاصنام تقربا للاصنام هذا النذر جاهلي ولما قامت قريش دونه وجاءوا لمفاداته وفودي بمئة من الإبل هنا يأتي وكفري هناك من يقول كفري مئة بدنه ككفارة عبد الله هناك من يقول كفر كبشا وجاء عن ابن عباس الأمرين أفتى بمئة من الإبل وجاء عن غيره ولكن قسمها على سنوات حتى لا يتلف اللحم افتى بأن يفضي عن نذره بذبح ولده بمئة من الابل كل سنة يذبح خمسة ستة عشره حتى لا يعفن اللحم وقال لو راجعني لافتيته بكبش ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام جاء في فداء اسماعيل باش وفديناه بإيش واجمع المسلمون بانه كبش كبش الفداء كما يقولون كثيرون يقولون من نذر ذبح ولده حرم عليه ذبحه وعليه هدي باي شيء كبش ولا مئة من الإبل هي فدية فدية الذبيح فذبيح فدية بكبش وذبيح فدية بمئة من الإبل وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين ما بحق ولكن كاد إذا يهمنا في هذه النقطه بالذات أن ابن عباس جعل في نجر المعصية إيش؟ كفارة ومنع من فعلها والخلاف كما أشرنا مالك وأبو حنيفة آخر أمره ألا كفارة في ندر المعصية والله سبحانه وتعالى أعلم